فأين من يريد الشهادة؟ وين من يبغى الشهادة؟ وين من يبغى الشهادة؟ مخلصاً في سبيل الله يسوق العمر ويعزز كفاحه. مثل زيد ومثل مصعب مثل حمزة والمثنى مثل جعفر والبرا والغافقي وابن الرواحة وإن يبغى الشهادة مخلص والها في سبيل الله يسوق العمر ويعزز الكفاحة مثل زيد ومثل مصعب مثل حمزة والمثنى مثل جعفر والبرا والغافقي وابن الرواحه <تصفيق> انت يا راعي الشهامة يوم طبل الحرب دنا مسلم يصرخ وين خك ما نسمع الصياح <تصفيق> ما نسمع الصياح الطفل يرضع من والجريح اللي مطوق ويتألم من جراحه تالم من جراحه انجي يا راعي ما يوم قبل الحرب دنا مسلم يصرخ وين غرق في ما نسمع الصياخ في ما نسمع دمع تلك الأرصر خطف ليرضع مفجعنا والجريح اللي مطوق وتألم من جراحه وتألم من جراحه يا عربي يا مسلمين الشعب يظهد مفطنها كيف نرفض الظلم للمسلم ونكبل الوقاحة وين النيا والشهادة مخلصا والها في سبيل الله يسوق العمر ويعزز كفاحة مثل زيد ومثل مصعف مثل حمزة والمثنى مثل جعفر والبرى والغافقي وابن الرواحة المسلم اللي شال روحه فد راحه راحه لازم ننفات يوم نشيل في الغزوه كفنا يوم يرمع مر زاده للجهاد اخذ من دنا من لا ومن لازم فات يوم نشيل في الغزوة كيفنا يوم يرمي عمر سادة للجهاد خلصنا خلصنا ززمان فات يوم المال كثر ما فتنا يوم طارق يحرق المركب ولا يعرف سباحاً وين من يبغى الشهادة وين من يبغى الشهادة مخلصاً والهاتمنا في سبيل الله يسوق العمر ويعزز كفاحا مثل زيد ومثل مصعب مثل حمزة والمثنى مثل جعفر والبرا والغافقي وابن الرواحا يوم قايب ما ركت حطي سارمت والن يوم نطلب الشهادة والعدو ننطحر ما حا يمكننا قلب واحد رأي واحد يمكننا يوم كلب الروم يخذل بالصواب بدلنا واحد. يوم جاي المعركة حطين سارو ما توانا يوم نطلب الشهادة والعدون طهر ما. ترى واحد يوم كنا يومك البرم يخذل بالصواب بدل النباح النباح سكتين من ردات الحظ ولا من جبنا يا عروبه يا عروبه كيف ما فينا نصاحه مخلصن والهاتمنا في سبيل الله يسوق العمر ويعزز كفاحه مثل زيد ومثل مصعب مثل حمزة والمسنّا مثل جعفر والبرا والغافقي وابن الرواحه وإن من يبغى الشهاده مخلصن والهاتمنا سبي الله يسوق العمر ويعزز كفاحه مثل زادو مثل مصعب مثل حمدو المسنّى.